وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ For us to &E. there أنفق حتى إذا ركبا السفينة خلقها قرأ قارك خواق ثاني تبغرقان وذلها لقد جئت شيئا إما I'm حتى اذا لك ياه لا فقتله قال اقتلت نفسا زكيه Oh the sel to ka حتى اذا ات يا اهل قوية Oh, En ik ben hier لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Oh Go. ورجانا كو زغوه ويسالونك عن ذي القرنين قل سيتلو عليكم منه الرزق um, En dat أول حصننا جزاء